قُلْ عَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون عما ما ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتهم به شركاء بل هو الله العزيز الحكيم بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافئ للناس بشرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 لولا أنتم لكنا مؤمنين